الحمد لله رب العالمين الرحيم والصلاة والذين أجلوا فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عَلَيْهِ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كثيرا ليحرمون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 إن أطعتم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 ذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهم دار السلام إ رَبك حكيم عَم وَكذَكَن والي بَضَ اللَّالِ مِلَ بَعْظًا بمَا كانَوا يَكسبون يا معشر الجِ يا مشرَ الجِّ أَلَم يتِكُم رُسُلم يا معْشرَ الجِّ والالإِسِ أَلمم قَالُوا إِنَّا نَشْهَدُ الحياة أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا كانوا أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَنَّمْ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 لِفَوَالٍ وَجَعَلُوا اللَّهَ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالنَّعَمِ عِطَباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا كذك زنا لكثير مشرركين قتن لذ شركان ل يضم وَ إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير عزيز كلوا من تمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رفقت الله ولا تتبعوا خطوات الشيطانين من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرما من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين الرحام ان تنل ان كنتم شهداء ايرث الله بهذا فمن ظلم من ستر على الله كذبا ليذلنه ومن على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو نحن خنزير فإنه رجس, فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا مَا حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو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 قُلْ فَتَفَرَّقُوا بِكُم مِّن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِّكُلِّ شيء وهدى ورحمة لعلهم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 أظلم ممن كثب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العفاد بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ي يأس ب آياتربك لا يوما يأس بعد آيات إيمانها أو كسبت أو كسبت في رك لا فسم إمانها لنتَك آمت م قبلواأَْ كسبك أو كسببك في إمانها قي أ تذر إ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَهُمْ لاَ يُغْلَبُونَ قُلْ إِنَّ هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا دِينًا قِيَامًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تختلف وهو الذي جعلكم خنافا فالارض ورفع بعضكم وردع بعضكم فوق بعض درجات ليبلواكم فيما آتاكم ان ربك شري